بسم الله الرحمن الرحيم موقع الصريق إلى الله يقدم الحمد لله واشهد أن لا إله هي الله محددكم لا شريك له واشهد أن محمد العبد ورسله صلى الله عليه وسلم مبعد قال الشيخ حافظ حكمي في حيث بيان الأدلة على إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة قال ولدار قطني عنه الأبي متى عزيزي العمو حان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعت الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل وهو سندا صحيح معنى كما ثبت ذلك كما ذكرنا من حديث الشهري بن رجل الله عنه عند مسلم ظاهر الكلام ان هذا بالمؤمنين فقط قال وفي صحيح البخاري عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشك إليه الفاقة يعني الفقر ثم أتى إليه آخر فشك إليه قطع السبيل وليد قطع الطرق الذين يقطعون على الناس طريقهم فقال يا علي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها من لك على حدود بلاد فارس كان العرب يعني يضربون المثل بها في حيث الرفاهيه ونحو ذلك وقد فتحها المسلمون بعد ذلك وفتحوا ما وراءها من كل بلاد فارس قال قلت لم ارها وقد انبئت عنها قال فان طالت بك حياه لترين مبعينه تترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله الا الله عز وجل اوينا المراه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن المرأة أو فترتحل من شدة الأمن ترتحل لا تخاف إلا الله وهذا ظاهره أنها ترتحل منفردة واحتج به الشفعي رحمه الله على جواز تفعل المرأة بدون محرم إذا وجدت الرفق الأمنة وفيه نظر في احتمال لكن وجود الخبر لا يلزم منه وقوى المخبر لا يلزم منه جواز ذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي الذين سعروا الولاد حاتم عدي بن حاتم الطائم من قبيل الطي وكاته قبيلة مشهورة بقطع الطريق ولذلك قال أين دعار طي الذين سعروا فعاروا البلاد ملقوها يعني فسادا على يد ولا, ولا ملقوا ملقوا البلاد فسادا من كسره قطاعهم للطرق دعارطي يعني قطعه الطرق من قبيله ديط قال ذلك في نفسه يعني متعجبا وقد كان هذا في اول اسلامه وقد اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من مواجزاته الظاهره عليه الصلاه والسلام وكما ذلك من اعظم اسبابه زياده اليقين عنده فقد اسلم حسن اسلامه رضي الله عنه قلت فيما بيني وبين نفسي فاين دعار طي الذين سارعوا البلاد وقال عليه الصلاه والسلام ولا امطالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى ابن هرموز قال كسرى ابن هرموز كسرى بن هرموز قال ذلك السؤال استبعادا وذلك ان العرب كانت يعني لا تتصور ان يكون لها منزله عند اثباء الفرس عند الملوك من العرب التابعين دوله الفرس الفرس فكيف تفتح بلاد الفرس نفسها وتنفق كنوز كسرى بن يرمز قال عليه الصلاه والسلام ولا امطالت بك حياه لا ترىن الرجل يخرج من اكفه من ذهب او فضه لا طل من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه ولا يلقى الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقولن الم ابعث اليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول الم اعطك مالا وافضل عليك فيقول بلى فانظر عن يمينه فلا يرى الا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى الا جهنم قال عدي بن حاتم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد شقه تمره فبكلمه طيبه فسب الله نيئا من النار الشاهد من الحديث هو الجزء الاخير وهو قوله يلقان الله احدكم يوم ال يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب نفي الحجاب بالكليه يقتضي النظر الى الرب سبحانه وتعالى وهذا ظاهره العموم الله اعلم قال قال عدي فرات الضاعينه تترحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف الا الله وكنت في من افتتح كنوز كسر ابن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وما بعده في بعض عصور بن عباس أيضا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو من عدم قبول السبقة انكثرة المال حتى يهم ويجب البعض من يقبل صدقتها في زمن عمر بن عبد العزيز وقع ذلك لانتشار العدل وكثرة الكتوف وقيام الجهاد في سبيل الله صدق النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة خلافية من حضر موت من الحيرة من المسألة السفر المرد المهرة مسألة خلافية والخلاف فيها قديم منهم من يرى جواز الانتقال للمرأة السفر إذا كانت في رفقة أمينة ومنهم من يخصه بالسفر الواجب فالمسألة اجدهابية إذا كانت رفقة أمينة نعم وفي الصحيح عين عن أنث بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فهتمون لذلك وفي لفظ فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا عز وجل يهتمون يعني يصيبهم الهم وبالتالي فكلمه فيقولون عطف مجرد وليست فاء سببيه يعني فاذا اصابه الهم فيبحثون فيقولون لو استشفعنا الى ربنا واما فيلهمون لذلك فيقولون فذا تفسير لما يلهمون معنا انه يلهب يلهمهم الله البحث عن مخرج فيقولون تفسير هذا الالهام انهم يلهمه الله ان يقولوا لو استشفعنا الى ربنا عز وجل شده الهول يوم القيامه يوم القيامه يبحث الناس عن من يشفع لهم لاراحه من هول الموقف وهذا صريح في ان هذه الشفاعه في الاراحه من هول الموقف فيقولون لو استشفعنا الى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا فأتونا آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق كما في روايات أخرى أبو البشر المقصود بالخلق هنا البشر قال فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها خلقك الله بيد في البصفة بيد في الله عز وجل أن الله خلق أدم بيديه تكريما له ولا شك يعني أن هذا خلاف من قال له كن فكان وقال عز وجل في بياني استحقاق أدم للسجود عندما امتمع منه جيسو قال ما منعك أن تسلد لما خلقته بيدي هذا تكريم لآدم عليه السلام ولذا ذكروا هذه الصفة أول ما ذكروا من صفة آدم في الثناء عليه لعله أن يقبل الشفاعة فقالوا خلقك الله بيدي ومعنى نفخ فيك من روحه هذه الروح المخلوق المنسوب إلى الله تشريفا لآدم هذه إضافة تشريف نفخ فيك من روحه عن الروح التي خلقها ونفق في آدم منها وأمر الملائكة فسجدوا لك كان هذا سلوة تكريم اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم أي لست بصاحب هذا المقام لست بصاحب هذه المنزلة وكما ذكرنا ان الشفاعه الشرعيه شرطها ان يكون الشافي ممن ادن الله له ان يشفع ولا يبدا بالشفاعه بل يستاذن فاذا لم يكن قد اذن له في ذلك لا يبدا ولا يتقدم للشفاعه اصلا وقوله فاذكر خطيئته التي اصاب احتاج به من يقول بوقوع المعاصي من الانبياء لانه صرح برض الخطيه ولا شك ولا خلاف في وقوع التصريح بذلك كتابا وسنه ولا يدوز الامتناع من اطلاق ذلك في حقهم وانما الخلاف في تفسير معنى الخطيه والذنب اما اطلاق الذنب والخطيه فلا نزاع او لا ينبغي ان ينازع فيه ولا يرزى ان ينازع فيه ان الله قال وعصى ادم ربه فغوى وقال للنبي عليه الصلاه والسلام اغفر عليك اللهم ما تقدم من ذنبك وقالوا كلهم هنا فيذكر خطيئته التي أصاب كما ذكرنا الاطلاق لا ينبغي ان ينازع فيه ولكن المعنى في خطيه الانبياء هل هي من جنس خطايا باقي البشر ذنوبهم هل هي تعمد المعصيه والاقدام عليها عمدا ام خطاياهم نسيان وخطا و فتور عن الذكر و نحو ذلك فهذا الصحيح هذا هو الصحيح من قول اهل العلم ولا نزاع ان الانبياء معصومون من الكفر ومن كتمان الرساله ومن الكبائر ما ان الكبائر فيها نزاع غير معتبر والصغائر المذرياه كذلك واما الخلاف السائغ عند اهل السنه فهو في الصغائر غير المذرياه مذري المزري يعني اذرى بمنصبه يعني خفض منه حقره والصحيح انه معصومون منها ايضا وانما خطاياهم من جنس حسنات الابرار سيئات المقربين بمعنى ان النسيانه في حقهم يعد ذنبا وقد كانت خطيه ادم نسيانا قال لقد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نريد له عذما قال صلى الله عليه وسلم فيذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها ولكن ات نوحا اول رسول بعثه الله عز وجل قال فياتون نوحا فيقول لست هناكم فاذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها ولكن اتوا ابراهيم الذي اتخذه الله خليلا او نوح اول رسول بعثه الله عز وجل الى اهل الارض اي بعد ادم عليه السلام فانه كان رسولا الى بدين وفيه رد على اهل الكتاب ومن وافقهم من اهل السياق الذين يقولون إدريس قبل نوح الذي يظهر أن إدريس بعد نوح عليه السلام في عموم هذا الحديث أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض ومن قال إن إدريس هو أخ نوح وجعله من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فقد تابع أهل الكتاب والظاهر خطأ ذلك وهنا أجمل خطئة نوح وقد ذكرها في موضع اخر والروايات في تعيين هذه الخطيه تدور على امرين اكثر الروايات على انه قال انه كانت لي دعوه دعوت بها على قومي وهذا كيف يظهر ان هذه خطيه الذي يظهر انها كانت خلاف الاولى فان الله عز وجل لما غي يعني دعا نبيه صلى الله عليه وسلم على اعيان المشركين باللعن والطرد من رحمه الله اختار الله له الاولاد من امثله الانبياء وهو مثل ابراهيم عليه السلام فانزل الله ليس لك من الامر شيء يعني ان ابراهيم قال من عصاني فانك غفور رحيم ولذا لما راى عمر رضي الله عنه قتل اسرى بدر وراء ابو بكر اخذ الفداء منهم ضرب الله عز وجل لعمر مثلا نوح اذ قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين غياره وضرب بيوكل المثل ابراهيم اذ قال ومن عصاني فانك في الرهيم فالاولى ان لا يدعو عليهم ولكن يصبر ويحتسب كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام والدعوه المستجابه له جعلها هو في الدعاء على قومه وهذا يبين لنا معنى الخطيه في حق الانبياء ان ترك الاولى في حقهم سموه خطيه والقول الثاني الذي جاء الذي جاءت به الروايات انه سال ربه ما ليس له به علم يعني في شان ابنه حيث قال ربي ان نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين وهو سؤال ظلم في الحقيقه لم يسال سؤالا صريحا لماذا لم ينقذ ابني وانما اثنى على الله عز وجل وذكر هذا الادب العظيم فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين فبين الله عز وجل له ان ابنه ليس من اهله الذين ووعيد بانجائهم وانما وعده الله بانجاء من امن فكان نوح يظن أن ابنه سوف يؤمن في آخر المطاف وينجو فتعجب أن الله كتبه في الهالكين فسأل الله عن الحكمة في ذلك ومثل هذا لا يعد معصية في حق أحد الناس خصوصا مع هذا الأدب الرفيع ولكن كان الأولى التفويض والتسليم التام ويعني عدم التفويض السؤال عن الحكمة في هذا الموطن فقال الله عز وجل يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسال بما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفلي لي وترحمني اكون من الخاسرين وهذا استغفار عما هو خلاف الاولى كما ذكرنا ولذلك نقول فعلا مع تأمد الروايات يتبين لنا صحة قول من يقول أن خطايا الأنبياء هي من هذا الجنس هي من جنس ترك الأولى لم يذكروا خطايا في تعمد ذنوب تعمد مخالفة أمر الله عز وجل وإتيان المعاصي وإنما أنه ذكر سؤاله لربه ذلك الذي كان كما ذكرنا سؤالا ضميا قال عليه الصلاة والسلام فاذكر خطيئته التي أصاب فيستهي ربه منها ولكن أتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول است هناك وأذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها عليه الصلاه والسلام إبراهيم خليل الرحمن اتخذه الله خليلا وهذا في ضبط صفه الخله أن الله عز وجل له صفه المحبه يحب من اراد ان خلق قبا عظيما شديدا وابراهيم خليل من وراء وراء كما في الحديث الاخر اني كنت خليلا من وراء وراء اي من بعيد هناك من هو اقرب الى الله عز وجل منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم واكد وراء وراء لكي يبين بعد ما بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام في المنزله تواضعا منه عليه الصلاه والسلام كما والحق ان محمد صلى الله عليه وسلم أقرب الأخلاء إلى الله عز وجل في إثبات الصفات خلافا للأشائرة المؤولة وأما خطيئة إبراهيم فالروايات فيها كما بيّنته الحديث الصحيحة أنه قال إني كذبت ثلاث كذبات ثمتان منهما في ذات الله والكذبات كلها تعريض واثنتان منهما في الدعوة إلى الله ولأجله عز وجل وهذا مما يدوز لاحاد الناس قطعا ان يفعله ولكن عد ذلك لعلو شان الشفاعه وارتفاع منزله من يقوم بها عد هذا بالنسبه الى هذا المقام ذنبا وخطيئه وكانت الكذبه قوله بل فعله كبرهم هذا فسالوه ان كانوا ينطقون والله انه تعريض حيث علق الامر على ان كانوا ينطقون وهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم والله اعلم اعلم هذا احسن ما قيل واما الثانيه فهي قوله اني سقيم وهو سقيم منهم او بمعنى ساسقم اي سامرض وفي بعض روايات مسلم قال عن في الثانيه قوله عن الكوكب هذا ربي وهذا يؤكد انه كان مناظرا لقومه وليس باحثا ناظرا في الالهيه وانما كان يفترض لهم ان هذا ربه على سبيل الافتراض ه بما معنى اه هذا ربي فلننظر اي يصلح ام لا هذا اقرب والله اعلى اعلم وابراهيم عليه السلام قد اتاه الله رشده من قبل ومن من اهل العلم من يقول كان ناظرا وكان هذا قبل النبوه وهو ممن يرى جواز الشرك على الانبياء قبل النبوه والصحيح المنع منه بلا شك ولذلك نقول ان الراجح ان ابراهيم كان مناظرا لقومه حين قال عن الكوكب وعن القمر ثم عن الشمس هذا ربي يدل يريد ان يدلهم على عجز هذه المخلوقات وامتناع ان تكون من الالهه انها لا تصلح لانها قافله ولا تهدي وهي مسخره بامر الله عز جوجلي واما التي لم يعدها في ذات الله فهي يعني اذا الاولى والثانيه على اختلاف الروايات فيها فهي كلها في ذات الله لاجله وهذا مما قد يثاب عليه الانسان ربما كان غيره اولى منه واما التي عدها غيرت في ذات الله فكان في شان ثاره حيث قال انها انها اخته وقد صرح عليه الصلاه والسلام في الروايات وقال اني اختي في دين الله ليس في الارض مؤمن في الارض مؤمن غيري وغيرك اي في ارض مصر عندما دخلها وهو صريح في انه قصد معنى صحيحا وعرض في الكلام وذلك ليتخلص من القتل ذلك انه علم انه لو اخبر جنود الملك انها زوجته لقتلوه لينالها الملك وهو عالم انه لا يستطيع ان يدفع عن نفسه وعنها بالقوه فلجا الى الله عز وجل تضرع ودعا وتركها لهم مع التضرع والدعاء منها ومنه فقال انها اخته لكي يتخلصوا من القتل ويدعو الله عز وجل لكي ينجيها والا فلو صبر حتى قتل ثم اخذوها فلم يكن هناك ايضا دفع وانما يلزم الانسان الدفع عن اهله اذا كان هناك مدافع أي اذا كان هناك احتمال ودفع واما اذا علم انه مقتول وانها ماخوذه ماذا ان يترك ويدعو الله عز وجل ويتبرع وقد كان من ابراهيم ما كان فاستجاب الله لها له ولها وكف جدل فاجر واخدمها هاجر تعد هذه خطيئه ولا شك ان مثل هذا مما يروج لاحاد الناس فاذا كان الراجح ان هذا من خلاف الاولى قال صلى الله عليه وسلم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول لست أناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها هذا في ثلاث صفة الكلام لله عز وجل وفي الرؤيات الصحيحه وكتب لك التوراه بيده الله كتب له التوراه واعطاه التوراه التي كتبها في الالواح بيده وخطيئه موسى عليه الصلاه والسلام يا قتله ذلك الرجل يا قتلوه ذلك الرجل الذي لم يؤمر بقتله وهو كافر حربي ولكن كانت المفتده راجحه في قتله ولذا لم يؤمر بقتل هذه النفس لان قتله يجر على امه المؤمنين مزيدا من البلاء ولا يتغير واقعهم وان كان قصد في الحقيقه الدفع ولم يقصد القتل انما قصد رفع الظلم عن رجل من شيعته ولكن الرد اذا كانت قويه فادى الى قتل الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما قتل موسى الذي قتل خطا فهذا يدل على ان الخطيه في حق الانبياء هي من جنس الخطا لا من تعمد المعصيه وعد ذلك ذنبا استغفر الله منه قال ربي اني ظلمت نفسي وانما اردت دفع عن مظلوم ولكن كان الدفع بدرجه اقوى فهذا الخطا في قتل نفس كافره من الظالمين لاجل انه لم يشرع له القتال في ذلك الوقت لان المساده من لا يقدر عليه فيها البلاء عد هذا الخطا في الاجتهاد او الخطا في الفعل هو ذنبا وخطيه قال عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام فيستحي ربه منها ولكن عيسى روح الله وكلمته عيسى روح الله اي الروح التي خلقها الله هذه ايضا اضافه تشريف اتفق العلماء وكلمته كليم عيسى روح الله روح الله وكلمته اي كان بالكلمه التي قال الله عز وجل كن فكان بها كان عيسى بكلمه كن وليس عيسى هو كن وهذا من مجاز تسميه الشيء بسببه كقوله تبارك وتعالى تنظر الى اثار رحمه الله وهذا اذا دل عليه الدليل فهو كلام صحيح من باب التفسير سما الله المطر رحمه في قوله تنظر الى اثار رحمه الله ذلك انه كان بسبب الرحمه فلما كان عيسى بسبب الكلمه سمي كلمه والمجاز اذا استوفى ادلته من ورود الاستعمال في اللغه ومن ورود الدليل وسلامه الدليل من معارض وكونه من الكتاب والسنه في باب الصفات وغيره وفي العقائد عموما فهذا مجاز صحيح او تاويله صحيح وهو في الحقيقه من باب التفسير ولا نزاع بين المسلمين من اهل العلم ان عيسى ليس هو ذات الكلمه لا يختلف لا يخالف في ذلك الا اهل الضلال والبدع من المعتزله القائلين بخلق كلام الله القائلين بخلق القران ونافي صفه الكلام وهذا باطل بلا نزاع بالادله القطيه من الكتاب والسنه فعيسى كان بكلمه ونص القران يبين ذلك ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قال ولكن اتى روح الله وكلمته فيقول لست هناك ولكن اتى محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ايث عليه الصلاه والسلام في جميع الروايات لا يذكر ذنبا ولا يذكر خطيئه عليه الصلاه والسلام ومع ذلك هو ليس بصاحب المقام المحمود محمد صلى الله عليه وسلم بمغفرة الله له ما تقدم من ذنبي وما تاخر وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام من ذنبه هو الغين على قلبه وهو الفتور عن الذكر حيث قال انه لا يغان على قلبي الغين اقل فتور يحدث للقلب وتغير قال واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره هذا الذي يستغفر الله ويتوب اليه منه وهو ذنبه الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك ولكن اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتوني فاستأذن على ربي فيأذن لي فاذا انا رايته فاقع له ساجدا هذا الشاهد من الحديث على اثبات الرؤيا فاذا انا رايته قال ابن القيم ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع مقطوع بها متواتره قال فاذا انا رايته فاقع له سالدا فيدعوني ما شاء الله ايذا عني فيقال يا محمد ارفع راتك وقلت اسمع وسلت عط واشفع فشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي لتحميد يعلمنيه ربي يعني لا يعرفه الآن عليه الصلاة والسلام يلهم ذلك الحمد والثناء على الله بأسماء وصفات وأنواع إن الحمد لا يعلمها ولا يستطيعها الآن قال ثم أشفع فيحض لي حدا فأخرجهم من النار الذي يظهر أنه بعد الشفاعة الإراحة إنه هو الموقف ثم لذلك عبر بثما ان ذي شفاعه تاليه للشفاعات السابقه والذي يظهر والله اعلم انها بعد دخول الجنه ايضا بعد الشفاعه في افتتاح باب الجنه يعني بعد شفاعه المقام المحمود في الاراحه الناول الموقف وبعد الشفاعه في افتتاح باب الجنه الشفاعه على الصراط والشفاعه في اخراج اوساط المحللين طبعا الشفاعه على الصراط قبل الشفاعه في افتتاح باب الجنه هنا الحديث صريحه في ان افتتاح باب الجنه الشفاعه فيها للنبي عليه الصلاه والسلام وتراجع عنها الانبياء بعد المرو بعد الخلاص من النار يبقى الشفاعه في اول موقف ثم الشفاعه على الصراط ثم الشفاعه في افتتاح باب الجنه ثم في اخراج وسط الموحدين وهناك شفاعات اخرى للنبي عليه الصلاه والسلام من الخاصه به مثل إدخال أقوى من أمتي الجنة بغير احسابهم على العذاب والذي يظهر أيضا أنها سابقة على إخراج الصلاة الوحيد قال ثم أشفع فيحض لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعوذ فأقع ساددا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال إرفع رأسك يا محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع ارفع رأسي فاحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم اشفع فيحضر لي حدا فاخرجه من النار وادخلهم الجنه قال فلا ادري في الثالثه او الرابعه قال فقل يا ربي ما بقي في النار الا من حبته القران اي وجب عليه الخلود اتفقنا على الصحه هو والله ما في الرابعه والله اعلم كما في حديث انس في الروايات الاخرى لانها في الرابعه شفع النبي صلى الله عليه وسلم او طلب الشفاعه في من قال لا اله الا الله يعني ولم يعمل خيرا سيقول الله عز وجل ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي لا اخرجنا من النار من قال لا اله الا الله وهؤلاء الذين مسلموا جنبا غير عملوا عملوا ولا خيرا قدموه فعند ذلك الرعد هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في اخراجهم بأن شفع إلى الله ولكن لا يخرجهم بنفسه عليه الصلاة والسلام ولا شك أن كل الشفاعات هذه ضمن المقام المحمود الذي وعده الله ولكن الذي يغبط عليه الأنبياء ويتراجع عنها الأنبياء الشفاع في الإرحة من هو الموقف واستستاحب بالجنة وهما خاصتان به عليه الصلاة والسلام بلا نزاع وحبس القرآن لمن وجب عليه الخلود بالشرك هو قوله عز وجل إن الله لا يغفر أي مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن مات مشركا بعد قيام الحجة فهويل القرآن حبثهم في النار أوجب عليهم الخلود قال وفي رواة لابن خزيمة يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس أي في عرصات القيامة قال فيقولون انطلق بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا فذكر الحديث إلى أن قال فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه يعني يدخل الجنة والله عز وجل على عرشه وهذا معنى فأدخل على ربي في داره أي هو فوق عرشه وعرشه سقف جنته قال فأخر ساجدا وذكر الحديث وفي رواية يقول فاستأذن على ربي فاذا رايته وقعت ساجدا وفي روايات فآتي ربه وهو على سريره او كرسيّه فاخر له ساجدا سرير الملت وهو العرش وقد يطلق عليه ايضا الكرسي لكن الذي يعني يظهر ان هذا على العرش وان هو عبر عنه بالمعنى وليس الكرسي الذي يوضع للفصل بين العباده فالقصي موضع القدمين غير العرش لكن هنا روا باب المعنى خصوصا ان الراوي قد شك فيها قال وثقه ابن خزيمه بسياق طويل وثقه قال فيه فاستفتح فاذا نظرت الى الرحمن وقعت له ساجدا قال وفي حديث ابي ريره اخذ بحلقه الباب اخذ بحلقه باب الجنه فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فاخضر له ساجدا والحديث حديث ضعيف ولكن هذا الجزء منه له شواهد فهو في هذا الجزء يعني يمكن الاستدلال به من باب طرق المتواتر او المستفيض قال وردر قطنيه عنه رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين احسنوا الحسنى زياده قال النظر الى وجه الله عز وجل كما ذكرنا ثبت ذلك من حديث سعيد فهذا من شواهده وله عنه رضي الله عنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنقطة السوداء كالنقطة السوداء النقطة يعني النقطة يعني تزين المرآة البيضاء كزينة لها وليست انها مثلا بقعة قبيحة بل كما تزين المرآة بالنقوش من غير لونها فهذه النقطة السوداء في المرآة البيضاء كتزيين لها فقلت ما هذه التي في يدك يا جبريل قال هذه الجمعة قلت وما الجمعة قال لكم فيها خير كثير فقلت وما يكون لنا فيها قال يكون عيدًا لك ولقومك من بعدك ويكون اليهود والنصارى تبعًا لكم قلت وما لنا فيها قال لكم فيها ساعة لينكتب ذلك كنا ان تزينها ساعة الجمعة من اسباب عظمه هذا اليوم قال لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قدر الا اعطاه اياه او ليس له بقسم الا زخر له في اخرته ما هو اعظم منه ما هو هو له قسم يعني مكتوب في اللوح المحفوظ انه يغطاه ويجعل سؤاله سببا لاعطائه ليس له بقسم يعني لم يقدر له فيستجيب الله دعاء كل مؤمن اما عاجلا او اجلا قال لكم فيها ساعه لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم الا اعطاه عبد فاعل او ليس له بقسم الا ذخر له في اخرته ما هو اعظم منه قلت ما هذه النكته التي فيها قال هي الساعه ونحن ندعوه يوم المزيد امك الله قلت وماذا كجبريل قال ان ربك اتخذ في الجنه واديا فيه كثبان من مسك ابيض الكثيب كسبان جمع كثيب وهو كوم الرمل ولكنه ليس كوما من الرمل ولكن من المسك الابيض قال فاذا كان يوم الجمعه هبط من عليين على كرسي عليين علو الارتفاع ونزول الرب عز وجل قد ذكرناه من قبل في صفه النزول على مديقه بجلاله عز وجل هبط من عليين على كرسي فيحف الكراسي بكراسي من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب وكلله بالجواهر ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر ثم ينزل اهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكسبان ثم يتجلى لهم عز وجل ويقول أنا الذي صدقتكم عديد وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رابتهم فيفتح لهم في ذلك ما لا عل رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة يعني بمقدار انصرف الناس من الصلاة إلى الجمعة وعلى من؟ ياتي مبكرا يكون اقرب كما في حديث مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون الناس يوم القيامه من الله عز وجل على قدر يعني رواحهم الى الجمعه بمقدار ما يذهبون بمقدار ما يبقون مع ربهم من ربهم ويقتربون منه فكلما بكروا كلما كانوا اقرب على قدر رواحهم الى الجمعه او ذهابهم للرواء فاذا انصرفوا يعني فهذا يعني ينصرفون مثلما كانوا صلوه في الجمعه الشاهد من الحديث قوله ثم يتجلى لهم عز وجل التجلي الظهور يتجلى لهم يظهر لهم يزيل الحجب سبحانه وتعالى حتى ينظرون اليه قال ثم يرتفع على كرسي هي عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون ويرجو اهل الغرف الى رفهم وهي لؤلؤه بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوثة حمراء غرفها وأبوابها وأنهارها مطلدة فيها وأزواجها وخدامها وثمارها متذليات فيها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة فيزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كراما هواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزدار الطبراني ا اثناء واذ قال المندري باسن الطبراني في الاوسط اثن ذن جيد وقالها كميه رجال ابي على الرجل الصغير قال هذا حديث كبير عظيم الشان كلام القيم هذا وروى ائمه السنه وتلقوه بالقبول وجمل به الشافعي مسنده وشواهده كثيره عديده قال وروى محمد بن اسحاق وعمر بن ابي قيس وفيه فاذا كان يوم الجمعه نزل على كرسيّه ثم حفت الكرسي بمنابر من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على القصب قال ثم يتجلى لهم ربهم تبارك تعالى فينظرون إليه فيقول ان انا الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرمتي سلوني فيسألونه الرضا قال رضاي أنزلكم داري أنزلكم داري وأنا لكم كرمتي سلوني فيسألونه الرضا فيشهدهم بالرضا نسأل الله رضانه وجمته والنظر إلى وجهه الكريم ومع صرفة ذنوبنا يا رب ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم ونكر الحديث رواه علي بن حرب والحسن بن معرفه وفي روايه ثم يرتفع على كرسيهه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجو اهل الغرف الى غرفهم ورواه الدرقطني يعني سند اخر نفس الحديث عن انا فاضل الله عنه قال بين نح حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال اتاني جبريل في يده كالمراهه البيضاء في وسطها كنقطه سوداء قلت يا جبريل ما هذا قال هذا يوم الجمعه يعرضه عليك ربك ليكون لك عيداً ولأماتك من بعدك قال قلت يا جبريل ما هذه النكته السوداء قال هي الساعه وهي تقوم يوم الجمعه وهو سيد ايام الدنيا ونحن ندعوه بالجنه يوما يوما المزيد قال قلت يا جبريل ولما تدعونه يوما المزيد قال ان الله اتخذ في الجنه واديا افيح من مسك ابيض واد نواسع فاذا كان يوم الجمعه نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي فقد حفى الكراسية بمنابر من ذهب فكللة بالجوهر فقد حفى تلك المنابر بكراسيه من نور ثم نزل قد حفى الكرسية نعم نعم نعم نعم خطأ يقول وقد حفت الكرسية بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نور ثم يؤذن لأهل الغرف يقبلون يخوضون كثبان المسك إلى الركب عليهم أسورة الذهب والفضة أساورة وثياب السندس والحليب حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي فإذا طمأنوا فيه جلوسا بعث الله عز وجل عليهم ريحا يقال لها المثيرة فأثارت يمابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم وهم يوم ابن درد مردون مكحلون ابناء 33 سنه على صوره ادم يوم خلقه الله عز وجل يعني على 60 ذراع في السماء يوم خلق قال فينادي رب العزه تبارك وتعالى رضوانا وهو خازن الجنه فيقول يا رضوان يرفع الحجاب بيني وبين عبادي وزواري فاذا رفع الحجاب بينه وبينهم فراوا بهاءه ونوره حمل له بالسرود فيناديهم تبارك وتعالى بصوته ارفعوا وثكم فانما كانت العباده في الدنيا وانتم اليوم في دار الجزاء سالوني ما شئتم فانا ربكم الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي فهذا محل كرامتي فسالوني ما شئتم فيقولون ربنا واي خير لم تفعله بنا الا انت اعنتنا على سكرات الموت وانست من الوحشه في ظلمات القبور ومنت وحشتنا عند النفخه في الصور الست اقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا وثبتت على جسر جهنم اقدمنا الست الذي ادنيتنا من جوارك واسمعتنا لذاده منطقك وتجليت لنا بنورك اي خير لم تفعله بنا فنعوذ بالله عز وجل فيناديهم بصوته انا ربكم الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي فاسالوني فيقولون نسالك رضاك فيقول تعالى برضاي عنكم اقلتكم عثراتكم وسترته عليكم القبيح من اموركم وادنيت مني دياركم واسمعتكم واسمعتكم لبابه منطقي وتجليت لكم بنوري فهذا محل كرامتي فسلوني فاسالون حتى تنتهي رغبتهم ثم يقول عزير للسالوني فيقولون راضينا ربنا وسلمنا فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجماعه وقال انا تصدي الله عنه فقلت بابي وامي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم قال قالك قدر الجمعه الى الجمعه قال ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معه الملائكه والنبيون ثم يؤذن لاهل الغرف فيعودون الى غرفهم وهما غرفتان من ظمر رتين خضراوين وليس وليس الى شيء اشوق منهم الى الجمعه لينضو الى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله وكرامه قال أنت رجل الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني بق وبينه وحد ودك شاهد الإسناد الجديد على إسناد بن أبي شيبة والطبراني وإلا فاذا فيه بعض المقال لا أحسنوا الأمرض الذي ليس في وجهه لحيات والمكحلون زرد انا نسيتها رضوان خازن الجنه انا ما اعرفش حديث فيه تصريح باسمي الا هذا الحديث وان كان هذا هو المشهور ان كل اهل العلم الذين يتكلمون في الايمان بالملائكه يذكرون رضوان خازن الجنه فالله اعلم ورواه ابو بكر ماويهبه وابو بكر بن خزيمه والمطفي الابانة وقد جمع انه ابي داود طرقه وروي عن الامام محمد بن سعد بن غزيمه عن بريده بن حصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيخلل الله به يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان ضعيف في عبد العزيز بن ابان متروك كذبه ابن معين هو ثابت الحديث طبعا حديث ابي ابن حاتم في الصحيح قرعناه منذ خلاص وقال الامام احمد وابي داود عن ابي زيد رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله اكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامه قال نعم قلت وما ايه ذلك في خلقه قال اليس كلكم ينظر الى القمر ليله البدر قلنا نعم قال الله اكبر واعظم ايه ذلك ام مثال لهذا الامر كيف هو واحد ونحن كثير ومع ذلك نراه جميعا مع هذا مع حديث ابي زيد الواقيليه هذا وهنا قال البني في غير حسنان وابن جرير الجنه الجزء ده حسنان واللي هو الحديث بكامله يدل له على ان هذه رؤى في عرفات القيامه ولعل له ياتي ساتي في امام اليوم الاخر والكلام عليه وما له من شواهد والامام احمد ان شاء الله والامام احمد عن جابر رضي الله عنه وقد سئل عن الورود فقال نحن يوم القيامه على كذا وكذا اي فوق الناس على كذا وكذا ده اختلطت على الراوي فما رضيش يتكلم من عندي فكتب كذا وكذا هو اصلا على تل فقال اي فوق الناس يعني معنى كذا وكذا دي كلمه هو مش حافظها ما اقدرش احفظها كويس فمن انصافه واتقامه الحكايه جابها ايه كذا وكذا لغايه ما يضوا عليها يعني معناها ايه مكان فوق الناس وكما قدمه الرؤيا في تل على تل فوق الناس قال فتدعى الامم باوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول يعني الامم الاولى فالاولى من من يعبد الاوثان ومن يعبد الله ثم ياتينا ربنا بعد ذلك فيقول ومن تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول انا ربكم فيقول حتى ننظر اليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك قال فينطلق بهم ويتبعون ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفع نور المنافق ثم ينجو المؤمنون فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفا لا يحسبون نسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم نلحقنا بهم يا رب العالمين رحمه من الله ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعه حتى يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيره فيجعلون بفيناء الجنه ويجعل اهل الجنه يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل او نبات الحبه في حميل السيل ويذهب حراقه يذهب اثر الاحتراق الذي كان فيه تفحم قال ثم اس حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أنثالها معه رواه مسلم في صحيحه وفي رواية نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق ذكرها عبد الحق في الجمع بين الصحيحين رحمة من الله أزرى لأننا نت في عرق شديد فالأمة الإسلامية تكون فوق تل فهي في راحة نسع الله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله وهنا الحديث في اختصار طبعا في نفسه ذكر رؤيتهم لربهم عز وجل اي بعد السرود بعد الكشف يعني عن ثق فتجلى لهم ربهم يضحك وينظرون اليه بعد ايه بعد ان يسجدوا له ويرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي راوه فيها علما ذلك قال فينطلقون فيتبعونه يرونه اولا في صوره غير التي راوه فيها اول مره ثم يرونه في الصوره التي راوه فيها اول مره قال ولي عبد الرزاق عنه على الجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون الى وجهه فيخرون له سجدا فيقول ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عباده انا ادري صحه سننه والدرقه قنيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامه ضاحكا ونفس الحديث جابر الماضي هذه أحد طرقه في استنظيمنا لكن هذا لا يضر لأنه في المتابعة قد أبي قرة عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعة الأمم فذكر الحديث وفيه فيقول أتعرفون الله عز وجل إن رأيتم فيقولون نعم فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه فيقولون نعلم أنه لا إدل له لا مثل له قال فيتجلى تبارك وتعالى فاخرون له سجدا وبعض دي بعض طرق الحديث جبر وفي الصحيح اصح ما في الصحيح اصح وفي سنن ابن ماجه عن هو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا وسهم فاذا الرب جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم فقال تعالى السلام عليكم يا اهل الجنه وهو قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم فلا يلتفتون الى شيء منهم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره وهو ضعيف الحديث ضعيف في اسنادين رقشي ضعيف معناه ثابت لكن اسناد ضعيف اقول اخوذ هذا وستاذ الله ورحمة الله